「私の名前は私の名 ل は私の م 前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名 ا は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前は私の名前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 فقالت هل أ د ل ك م على أ ه ل بيت يكفلونه لكم, يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إ ل ى أ م ه كي تقرعينها تقر ولا تحزن ولتعلم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 ولما توجهت القاء مدين قال قال عسى ربي أ ن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون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 ان خير من استاجرت القوي الامين قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على على ان تاجرني ثماني حجج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 والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى ا ل أ ج ل وسار ب أ ه ل ه انس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثورا اني آ ن س ت نارا إ ن ي آ ن س ت نارا لعلي آ ت ي ك م منها بخبر أ و جذوة, جذوه من النار لعلكم تصطلون فلما أ ت ا ه ا نودي من شاطئ الوادي ا ل أ ي م ن في ا ل ب ق ع ة ا ل م ب ا ر ك ة في ا ل ب ق ع ة ا ل م ب ا ر ك ة من الشجره اي يا موسى إ ن ي أ ن ا الله رب العالمين و أ ن أ ل ق عصاك فلما راها تهتز ك أ ن ه ا جان موسوعه النابلسي ل ل ب ل و م الاسلاميه م ن اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم اليك جناحك من الرهب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 قالوا ما هذا إ ل ا سحر مفترى وما, وما سمعنا بهذا في آ ب ا ئ ن ا ا ل أ و ل ي ن وقال موسى ربي أ ع ل م بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له ع ا ق ب ة الدار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 واني لاظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا, وظنوا انهم إ ل ي ن ا لا يرجعون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 قبله مسلمين أ و ل ئ ك يؤتون أ ج ر ه م مرتين بما صبروا ويدرؤون ويدرؤون بالحسنه ا ل س ي ئ ة ومما رزقناهم ينفقون و إ ذ ا سمعوا اللغو أ ع ر ض و ا عنه وقالوا و はここにあるこ ا を知っているのはこのように思うことを知 ل ているのはこのように思うことを知っているのはこのように思うことを知っている人に思うことを ل っ ي いる人 م 思うこ ا を知っている人に思うことを知っている人に思うことを知っている人に思うことを知っている人に思うことを知っている人に思うことを知っている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 「よしよしよしよしよしよしよしよしよしよし ر ز ق しよしよしよしよしよ ن よしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよしよし م しよしよしよしよしよしよしよしよし فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إ ل ا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى, حتى يبعث في امه ا رسولا يتلو عليهم آ ي ا ت ن ا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 私たちはこのように思い出してくれているのは私たちの思い出を知ってくれているのですが、私たちは私たちの思い出を知ってくれているので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 ف أ م ا من تاب وامن وعمل صالحا فعسى, فعسى ان يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عنه موسوعه ما, مَا تُكِنُّ ي ل ن و و النابلسي ه للعلوم هُوْ ه د فِي ا ل ا و ل ا م ي ه له الحمد في ا ل أ و ل ى و ا ل آ خ ر ه وله الحكم و إ ل ي ه ترجعون قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامه من إ إله, اله غير الله ياتيكم بضياء افلا تسمعون قل أ ر أ ي ت م إ ن جعل الله عليكم النهار سرمدا إ ل ى يوم القيامه من إ ل ه غير الله ي أ ت ي ك م بليل تسكنون فيه أ ف ل ا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أ ي ن شركائي الذي ن ك ن ت م تزعمون ونزعنا من كل أ م ة شهيدا فقلنا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا, فعلموا ان الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم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 وابتغ فيما اتاك الله الدار ا ل آ خ ر ه ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله إ ل ي ك ولا تبغ الفساد في الارض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 كل شيء هالك إ ل ا وجه ه له الحكم و إ ل ي ه ترجع و ن